يا <سؤال> كل ما الانسان تاهينا من الوضع الخطير اقبالات شو دالي يا ليت حي وانا بطلع من حياتي شقا وهون طير والفرص كاتبه وادي وشي عبوابها والفرص كاتبه وادي وشي عبوابها لمتا وانا مشجال على الدنيا فقير لم تاوى ننتظر في مرصة يحكى بها يالله إني طالبك وانت بعبادك خبير تفرج اليمنى أنت جمال وفال أحبابها تفرج اليمنى أنت جمال وفال أحبابها ما ذا المال الضيق واليوم العشير بك حازات اللي اجات فان تولا بها كيف بالج ناس وناس بتدبيرك تسير رزقها اللي عندها منك يا وهابها رزقها اللي عندها منك يا رهابها من كرام جودك لقينا بهم شيخ وأمير وتجرن ما تنحصا ذاور وته بحسابها فانت هل بأمرك يصير تحديد المصير وانت ها اللي تنقذناش من مصابها وانت ها اللي تنقذناش من مصابها خلق قدري بالهدايا وبتقواك وبر كتابها, علي كتابها لا تحمني بمعروف لانسان حقير ولا تفشل بناسين تعز اصحابها لا تعز اصحابها, أصحابها وعزز imani بانك على الدنيا قدير وإن كل اللي عليها شواب ترابها وإن ما لي غير رحمة كبال وضع الخطير لقبالات سودان ليالي تحيي الدنيا بها لقبالات سودان برودكاست ملامح كما نسعد بتواصلكم عبر البين كود 28533633